Bismillahirrahmanirrahim. Surah we have released and divided it up and released it in it, and in it we have released it in Azaniat walzani, fajl do, kala waahidin, minhuma mae tajl dan, wallah takuzkum, bhih ma rafatun, fi dinillah, inkutum, tauminun bilillah, wal yoomillaaqir, wal yashhad ghabahum, qaafatun, min لا ينكح إلا زانية أو شركا والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحر مذالك على المؤمنين والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدو ثمانين جلدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَغْمُونَ أَزْوَاجًا وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ Fashahadatu ahdhim arbag shahadat bilahi, inna huu lmu al-cadziqin. Walkhamisatu anna lagnat Allahi alaihi inkaa lmu al-kathibin. Wiyadratunha al-ghazab an tashhad arbag shahadat bilahi, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لفضي الله عليكم ورحمة ورحمة وهو الله تواب حكيم Innalahzina jau bi l ifki gusbathum min kum, la thasabuh sharra lakum, bal huwa qayhu lakum. Lekul imrin minhum maktasab min al ifth, wal lazi tawla kibrahu minhum lahuh azabun gizim. Laula والمؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عنهم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 Yaitukum Allah an taudul mithlihi abadan an taudul mithlihi abadan. In kuntu mu'min. Wiyubayin Allah laku ala'at. Wallahu aliim hakim.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 وَلَا هُنَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتِي لُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ تُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْعَافِينَ وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صاحبين ان الذين يرضون المحصنات الغافلات المؤمنات يعذبو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السانتهم وايديهم وارجلهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 Ya ayuhah! الذين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 كُمُجِعُوهُ فَارجِعُوهُ وَاذْكُرُوا لَنكُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِ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 أو أبناءه، إن أو أبناء بعولته، إن أو إخوانه، أو بني إخوانه، أو بني أخواته.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 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ Wallahu wasi'un alim وَنِِسَاءَ عِبَادَكُمْ اللاتي لا يَجِدْنَ لَكُمْ مَأْوَىً فَتَمَكَّنُوا مِنْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتِمُّوا بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُنَّ وَقَضُوا إِلَيْهِنَّ مَتَاعَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ Walau takirnya fatayat kum alam bizaik. Ina radna tahsulal tdtu garrah al hayat al dunya. Wmiyakirnya, fainnallah min baghikrahi nafu rohim. Walaqad anzalna ilaykum ayat. غينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض Mata nuorih k meskatin fihal mizbah Al mizbah fijujaja Al zujajat k anha k kbooduri Iuqadu min shajarat mubarak Zaituna la shurqiyat walaharbiya Yakadu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 فيها بالغجو والآصال يسبح له فيها بالغجو والآصال رجال رجال الناس لهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأذن لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحسبه الظن ان ما حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله Dahul, fawfahu hisabah, Wallahu sariyul hisabah, atau kegolongan di bawah Luj, yang di atasnya muncul, dari di atasnya muncul,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 وَإِلَٰللهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا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 Yakadu senadaqih yelabu bil abu sas, Yuklub Allah alaila wal nihal. Innafi zanik la'ibra tanlul abu sas. Wallahu khalqa kulladabatin min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 عليهم مزعنين افي قلوبهم مرض ام رتاب ام يخافون ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة Inna Allah kawir bima tamenul. Kull atri'ul Allah wa atri'ul Rasul. Fa'in tawalufa inna ma'ali ma humil wa'ali kum ma humiltum. Wa in tuti'ul tahdud. Wa ma'ala Rasul al-balaqul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 ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذا ذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغُوا الْأَقْفَالَ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّاتِي لَا يَحْضُرُونَ لِكَاحٍ فَرِيضَةٌ عَلَيْهِنَّ جناح أَنْ لَا يَظْهَرْنَ ثِيَابَهُنَّ فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متذرجات بزينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحا أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفقكم فسكم تحية من عند الله من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون Innamul muminun, الذين امنوا بالله ورسوله، و كانوا معه على امر جامع، و كانوا معه على امر جامع، لم يذهبوا حتى يستأذنون. من الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله